يا أمة الأمجاد سيري للعلا إن ونحظتنا على ميعادي <تصفيق> أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد يا أمة الأمجاد سيري للعلا إن ونحظتنا على ميعادي تحمّل الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الشام أرض الأنبياء ومهبط وحي السماء لقد كان للشام موعدان مع النور الذي انبثق في جزيرة العرب أما الموعد الأول فقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأما الموعد الثاني فقد جاء على لسانه رقل الذي قال لأبي سفيان سيد قريش إن صدقتني فإن محمدا وأصحابه سيملكون ما تحت قدمي هاتين ولقد صدق أبو سفيان وصدق هرقل كان الصديق رضي الله عنه يفكر في فتح بلاد الشام ويقلب الرأي في ذلك وبينما كان كذلك جاءه شرحبيل ابن حسنة ليقص عليه رؤيا رآها فقاد له أبو بكر خيرا رأيت وخيرا يكون إن شاء الله ولما أراد الصديق رضي الله عنه أن يجهز الجيوش إلى الشام. دعا عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ووجوه المهاجرين والأنصار فدخلوا عليه فاستشارهم في جهاد الروم بأرض الشام فأشار عمر بإرسال الجيوش تلوى الجيوش حتى تتجمع في الشام فتكون قوة كبيرة تستطيع أن ترهب الأعداء وكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن يبدأ الغزو بقوات صغيرة تغير على أطراف الشام ثم تعود إلى المدينة حتى إذا تم إرهاب العدو وإضعافه تبعث الجيوش الكبيرة وقد أخذ الصديق رضي الله عنه برأي عمر في هذا الأمر واستفاد من رأي ابن عوف فيما يتعلق بطلب المدد من قبائل العرب فكتب الصديق إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله فكانوا من أسرع المستجيبين للنداء عزم الصديق على تسير الجيوش لبلاد الشام فدع الناس إلى الجهاد وعقد الألوية لأربعة جيوش أرسلها لفتح الشام وهي أولا جيش يزيد بن أبي سفيان وكانت مهمته فتح دمشق وقد بلغ جيش يزيد مع الإمدادات سبعة آلاف مجاهد ثانيا جيش شرحبيل ابن حسنة وكان ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف وأمره الصديق رضي الله عنه أن يسير إلى تبوك والبلقاء ثم بصراء ثالثا جيش أبي عبيدة ابن جراح وكان ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف مجاهد وهدف ذلك الجيش حمص رابعا جيش عمر بن العاص وقد توجه إلى فلسطين وكان تعداده ما بين ستة إلى سبعة آلاف مجاهد أمر الصديق رضي الله عنه كل أمير أن يسير طريقا غير طريق الآخر لما لاحظ في ذلك من المصالح وكانت الجيوش المكلفة بفتح بلاد الشام تلاقي صعوبة كبيرة فقد كانت تواجه جيوش الإمبراطورية الرومانية بقوتها وعددها وحصونها وقلاعها وقد كان للروم في الشام جيشان كبيران أحدهما في فلسطين والآخر في انطاكيا وعندما علم هرقل بتوغل الجيوش الإسلامية أصدر أوامره إلى قواته بالتوجه لتدمير هذه الجيوش وقد وضع خطة لتدمير الجيوش الإسلامية كلنا على انفراد وقد تمكن المسلمون من معرفة الخطة فراسلوا الصديق فشرع في امدادهم بالرجال والسلاح وارسل هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص في الف من المجاهدين ثم اتبعه بسعيد بن عامر في سبعمائة في ايام يسيرة وكانت وفود الجهاد تتوافد على المدينة ويقوم الصديق بتوجيهها كانت قيادة الجيوش الإسلامية بالشام تتابع تطور حركة الجيوش الرومانية. وقرروا الانسحاب من جميع الأراضي التي قد تم فتحها وتجمعوا في مكان واحد ليتمكنوا من قتال الروم مجتمعين وفي الوقت نفسه كتب أبو عبيدة إلى الخليفة يشرح له الموقف وكان عمر بن العاص أشار على القادة أن يكون التجمع باليرموك وجاء رأي الصديق مطابقا لرأيه واتفقوا أن يتم الانسحاب مع تجنب الاشتباك مع العدو ولكن عمر بن العاص لم يستطع الانسحاب من فلسطين فظل يناور في بئر السبع وقرر الصديق أن ينقل خالد بن الوليد بجيشه إلى الشام فالأمر بالشام يحتاج إلى قائد يجمع بين قدرة أبي عبيدة ودهاء عمر وحنكة عكرمة وإقدام يزيد فوقع اختيار الصديق على خالد فكتب إليه ونفذ ابن الوليد تعاليم الخليفة ووصل بجيشه إلى الشام بعد رحلة عبر الصحراء لم يذكر التاريخ شبيها لها وقد حرر خالد في رحلته أدك وتدمر والقريتين وحواريين ولما مر بعذراء أباحها وغنم لغسان أموالا عظيمة ثم سار حتى وصل إلى بصرى ووجد الصحابة تحاربها فصالحه صاحبها وسلمها إليه وصل خالد إلى الشام واجتمع بقادة المسلمين واطلع على موقف عمر بن العاص الذي كان ينسحب بمحاداة نهر الأردن ليلتقي بجيوش المسلمين محاذرا الاشتباك مع الروم في معركة فاصلة لأن جيشه لم يكن يتجاوز السبعة آلاف بينما كان جيشهم يقارب السبعين ألفا وبعد أن درس خالد الموقف العسكري رأى أن أمامه خيارين فإما أن يسرع وينضم إلى جيش عمر ويخوض وإياه معركة فاصلة فيقضي على قوة الروم الكبيرة في فلسطين وإما أن يقف مكانه ويعز إلى عمر بالانضمام إليه ثم ينتظر قوات الروم التي كانت تزحف نحوه من دمشق ليخوض معها معركة فاصلة وقد فضل خالد أن يأخذ الخيار الأول لأن التغلب على جيش الروم في فلسطين يحفظ للمسلمين خط رجعتهم ويعزز مركزهم ويجعلهم في موقف يستطيعون معه تهديد الجيش الرومي فيصبح بذلك مدافعا بعد أن كان مهاجما انحدر خالد إلى سهل فلسطين بعدما أصدر أمره إلى عمر بأن ينسحب مستدرجا جيش الروم حتى يصل جيش خالد فارتد عمر إلى أجنادين وعندما وصلت قوات خالد أصبح جيش المسلمين بحدود ثلاثين ألف مقاتل وكان وصول خالد في الوقت المناسب فما أن اصطدمت قوات عمر بالروم حتى انقضى خالد بقواته الرئيسة وجرت هناك معركة عنيفة وتم توجيه قوة اقتحامية اخترقت صفوف العدو حتى وصلت إلى قائد الروم فقتلوه وبمقتل القائد انهارت مقاومة الروم وهربوا وقد كانت أجنادين أولى المعارك الكبرى في فتح الشام وقد اطمأن المسلمون إلى ما حققوه من نصر في أجنادين واستشعر هرقل خطورة الموقف فتحركت جيوش الروم يقودهم تيدور حتى نزلوا الواقوصة قريبا من اليرموك وكان عدد الروم مائتين وأربعون ألفا واجتمع الجيوش المسلمين في اليرموك فعسكروا بها وكان عدد المسلمين أربعين ألفا وخرج خالد بن الوليد بأسلوب جديد وهو الكراديس فقسم جيشه إلى أربعين كردوسا وجعل القاضي أبو الدرداء والقارئ المقداد بن الأسود وكان يدور على الناس ويقرأ سورة الأنفال وكان القائد العام خالد بن الوليد في الوسط وحوله كبار الصحابة وأخذ كل قائد من القواد يمر على جنده ويحثهم على الصبر والمصابرة وكان خالد يعلم أن هذه المعركة معركة يوم واحد وأن هزيمة الروم في هذه المعركة تعني هزيمتهم في أرض الشام كلها تعبأ الروم باستخدام أسلوب الكراديس في خطين وتقدم أبو عبيدة ويزيل ابن أبي سفيان نحو جيش الروم فدعوا القائد تذارق إلى الإسلام وتفاوضوا على الصلح فلم يتم ذلك ولما تكامل الاستعداد ولم تنجح المفاوضات تقدم خالد إلى عكرمة ابن أبي جهل والقعقاع ابن عمرو وأمرهما أن ينشب القتال فبدرا يرتجزان ودعوا إلى المبارزة وتنازل الأبطال وتجاولوا وحمية الحرب هذا وخالد مع كردوس من الحمات الشجعان الأبطال بين يدي الصفوف والأبطال يتصاولون بين يدي وهو يدبر أمر الحرب أتم التدبير ولما ترى الجمعان قال رجل من نصار العرب ما أكثر الروم وأقل المسلمين فقال خالد ويلك أتخوفني بالروم إنما تكسر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان تقدمت صفوف الروم للقيام بهجوم عام من على الجيش الإسلامي وحملت مسيرتهم على ميمنة المسلمين فانكشف قلب الجيش الإسلامي من ناحية الميمنة واستطاع الروم إحداث تغرة في صفوف المسلمين والتسلل إلى مؤخرتهم فثبت معاذ ابن جبر رضي الله عنه وثبت قوما معه وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر فاستقبلت النساء من انهزم بالخشب والحجارة فتراجعوا إلى مواقفهم، وثبت كل قوم على رايتهم حتى صارت الروم تدور كأنها الرحى، وحاولت ميسرة الروم مرة أخرى شن الهجوم، فشدوا على عمر بن العاص، وقاتل عمر وجنده إلا أن الروم تمكنوا من دخول معسكرهم، ثم حمد المسلمون، على الروم من جديد حتى أزاحوهم عن الموضع الذي كسبوها وحمل خالد بمن معه من الخيالة على ميسرة الروم فأزالوهم إلى القلب وقتل من الروم في حملته هذه ستة آلاف ثم قال والذي نفسي بيده لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم وإني لأرجو لا أن يمنحكم الله أكتافهم وقامت ميمنة المسلمين بإغلاق المنافذ والثغرات في وجوه الروم وحصروا بين واد الروم ونهر الزرقاء ودارت رح المعركة وأبل المسلمون بها بلاء حسنا واستطاع المسلمون أن يفصلوا فرسان الروم عن مشاتهم فأراد فرسان الروم مخرجا لهم للفرار من فأمر خالد بذكائه عمر بن العاص بفسح المجال لهم فهربوا وبذلك تحرك مشات الروم دون غطاء من خيالتهم فجاء المشات إلى الخنادق وهم مقيدون بالسلاسل وأخذ معظمهم ينهار بالوادي فإذا شخص منهم قتل سقط معه جميع الذين كانوا مقيدين معه وجاءهم المسلمون إلى خندقهم في ظلام الليل وقتلوا منهم خلقا كثيرا أما الناجون منهم فقد انسحب قسم منهم إلى فحل والقسم الآخر إلى دمشق وقد أخر المسلمون صلاة العشاء حتى استقر الفتح وأكمل خالد ليلته في خيمة تذارق أخيه رقل وهو أمير الروم كلهم يومئذ وهرب في من هرب وباتت الخيول تجول حول خيمة خالد يقتلون من مر بهم من الروم حتى أصبحوا وكان عدد شهداء المسلمين ثلاثة آلاف وكان عدد قتل الروم مئة وعشرين ألفا منهم ثمانون ألفا مقيدون بالسلاسل لقد فرح المسلمون بهذا النصر العظيم وعكر ذلك الفرح وصول خبر وفاة الصديق رضي الله عنه وكان البريد قد قدم والمسلمون مصاف الروم فكتم خالد ذلك عن المسلمين لالا يقع في صفوفهم وهن أو ضعف فلما تم النصر وأصبح أجل لهم الأمر وكان الفاروق قد عين أبا عبيدة ابن الجراح بدلا من خالد بن الوليد على جيوش الشام وتقبل خالد أمر الفاروق برحابة صدر وعز المسلمين في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذعنا بالطاعة للقائد الجديد ووضع نفسه جنديا تحت يدي أبي عبيدة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد